وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذررياتنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك. مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا